بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ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 ما ز مما شاء بنميم من مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدِينَ فِي مَنْعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ زَمِيمًا كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ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 تَنَادَو مُصِحينَ أَلودُ على حَرْتِكُمُ إِ كُنتُم صَارنين فَن قَلَقُوا وَهُم ييتخَافَتُونَ أَلَّا يَدخُلًا له اللَوْمَ عَلَكُم مِسكِين وَغَدَووا على حَرضٍ قادِرين فَلََّا رَأوْهَا قَا 119. فإننا لضالون بل نحن محرومون 110. قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 112. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا, عسى ربنا أن يبدلنا خيرا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 سَنَهُمُ ايُّهُم بِذَلِكَ زَعِيم اَم لَهُم شركاء فَلْيَأْتُوا بِشركائِهِم اِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن